و ا ل آ ن مع ا ل ح ص ة السبعين الله الرحمن الرحيم. ثم انتقل فقال فحكم ذلك ا ل م س ف ي ن يعتبر منزلان منزل, منزل أ ب ا لعمر ا يعني أن ان حكم المتشابه ب ا ل ن س ب ة للراسخين في العلم ينزل منزلته من ن ينزل منزلته من جهه ة أن في ت ر ك خ ي ر ان أ في ترك تفسيره والاشتغال به خيرا و أ ن هذا السبيل هو ا ل أ ف ض ل ل أ ن ه لا يتعلق بعلمه ه تكليف تكليف ولا يتعلق بفهمه عمل فكان من الصواب أ ن يوخذ بهذا السبيل فيما ش ب ه هذا الذي ذكر في ق ص ة عمر وبذلك يكون تركه من الراسخ ن ج ي ا ل ت س ي ر ه لانه أ ن من ه ل والتكلف ل ت ع م م ق ا ي عنه من التعمق ك ل ل ف و ا ت المنهي عنه والتكلف والتعمق المنهي عنه والتكلف والتعبق في أ م و ر لا ع ل ا ق ة لها بمقال التعبد ودفع الهوى بل قد يكون في ذلك فتح, قد يكون في ذلك فتح لباب الهوى و ا ل ا س ت غ ا ل به و ت ق د م أ ن من أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة ا ل أ ص ل ي ة و ا ا ل م ق ص د ه اخراج التفتة الناس من ج ا ع ي ه الهوى فكان التعمق والتكلف في هذا ا ل أ م ر لا يفضي إ ل ى المطلوب الشرعي و و الخروج من دعيه الهوى بل الذي يشتغل بذلك قد يشتغل به قد من أ ج ل أ ن يسبق الناس إ ل ى معان ي لم ي ذ ق ر و ه ا فيدعي لنفسه بذلك م ن ز ل ة لم تكن لمن سبقه ف أ ن ه ا صدرك على من تقدمه في الفهم و ل ه م ومثل هذه ا ل أ ش ي ا ء يجب أ ن تتقى ل أ ن الاصل في هذا الدين هو أ ن نعطي الجهد بقدر أ م ر الشرع في محل الاحكام جهد يتوجه إ ل ى ا ل أ م ر في طلبه وتحصيله بقدر الذي أ م ر الشرع به في ذلك ف إ ذ ا أ م ر الشرع أ ن يحصل هذا ا ل أ م ر ع ق ي د ة وعملا و إ ح ا ط ة وبالتفاصيل التي يتم بها المطلوب الشرعي فالجهد هنا يصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة و إ ن كان الجهد المطلوب من تبدله في أ م ر هو أ ن تصل به للحد الذي حدد الشرع أ ن ه داخل ف التليف فهذا هو ا ل أ م ر الذي تقف عنده فالمتشابه لم يكلف الله سبحانه وتعالى عباده ب أ ن يطلعوا على ح ق ي ق ة معناه فكان ا ل غ ا ي ر م ط ل و ب ه هو ا ل إ ي م ا ن فيبذلون جهده حتى يصلوا إ ل ى حد ا ل إ ي م ا ن الجازم به ثم ينقطعون بعد ذلك عن التكلف ن ا ل و الاشتغال به ل أ ن هذا الجهد الذي عند ا ل إ ن س ا ن هو من كل الله فعلى المريء ان يصرفه حيث أ م ر ه الله لأنه نعمة فالجهد ن يكون إذن نعمة منحها ع الشرع م كالمال المرء ة وكالصحة صرفها بإقدار ف لا إلا وككل ي ب ع ل ي أن يصرفها في ا ل ح الذي حده الشرع له حده في ا ل ج ه د ف المواطن التي ليس مطلوب فعبده شرعا هو من ا ل إ س ر ا ف ومن ب د ل ا ل ط ا ق ة والقدره في غير مواطنها هذا فيه مخالفة إذن مخالفة فعمر نشر قد ت ولما ق ف عن الأبي ولم يكلف نفسه ن ع ء البحث في هذا الشيء ولما في علم هذا كانت هذه ا ل ق ا ع د ة ر ا س خ ة عند السلف فكانوا يمنعون التعمق والاشتغال في مواطن التي لم ي أ ذ ن الشرع فيها بهذا الامر أ م من ر وليس ل ع ع ج ب نضرب أن ه الشخص الذي س أ ل ه عن و ا ل د ا ل ي ا ت و أ ن ت م تعرفون هذا ه ذ انه الرجل أ س أ ل عن أ م و ر كان الغرض منها هو الاشتغال في اتجاه صرف النظر و ا ل ط ا ق ة في أ م و ر الغرض الشرعي منها واضح ب ي ن ه ثم إ ذ ا وصل المرء الى الحد الشرعي يجب عليه أ ن يتوقف إ ذ ا فالتعمق والتكلف المنهي عنه هو ان يشتغل ا ل إ ن س ا ن بما لا يطلب منه شرعا ً الاشتغال به ف ر أ و ا الراس الخلفي ع ل م ي أ ن اشتغال بايات الاحكام د ا ل ه على الحلال والحرام أ ه م من الاشتغال به هذا الأصبت الدين تجد المرأة الآن زمناً هو طويلاً بحك في معارف لا علاقة لها بالحلال ولا و إ ن م ا غرضه من ذلك التبليز على الناس في فهم خبايا تلك الفنون والاطلاع عليها من اجل التبجح واظهار ا ل ق و ة الفكري و ا ل إ غ ر ا ر في ا ل أ ق و ا ل وهذا كله في شرعنا ممنوع ا ل م ح ر م لا يجوزون الاشتغال به إ ل ا ان يشتغل به في م ق ت د ى ا ل ح ا ج ة في الرد على المفترين و ا ل ت ذ ا ب ي ن فلابس حينئذ أ ن يرقي المرء فكره في التعمق والبحث واستعمال أ د و ا ت الغوص في أ ع م ا ق الشيء ل أ ن ا ل م ص ل ح ة اقتضت ذلك ولكل مقام مقال ولما ذكر أ ن هذا ا ل س د ي ل هو الذي مضى عليه أ ه ل الخير من السلف وبسبيلهم يهتدى انتقل إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى وهو أ ن بعض العلماء قال بان المجمل داخل في المتشابه قال والقول في ا ل آ ي ة ب ا ج ت م ا ع معدى على ت ش ب ه ي ا ج م ا ل مرتقب صعب يعني أ ن بعض العلماء قال ب أ ن المجمل من المتشابه ومعلوم أ ن المجمل يجيء في محل الاشتراك هذا هو الأصل في المجمل هو في في يكون الألفاظ المشتركة التي ليس معها ما يبين الغرض منها والمشترك قد يكون مشتركا باعتبار ا ل خ ي ه وقد يكون مشتركا باعتبار سياقه وسواء كان مشتركا باعتبار الوضع أ و باعتبار السياق ف إ ن ه يجلب ا ل إ ج م ا ل فهل الإجمال المتشابه؟ من قال هنا ب أ ن هذا القول المذكور في ا ل آ ي ه ا ل م ذ ك و ر ة قالوا ب أ ن ه ا ايضا تشتمل تشابها ل إ ج م ا ل اي د ا ل ة على أ ن المجمل من المتشابه مع اشتمالها على هذا المتشابه الذي تقدم ذكره وهو اختلاط وتشابه ص ف ة المخلوقين مع جهه دلالته على ص ف ة المخلوقين والكلام مزرا في ذكر صفات الله هكذا ذكر ر ب الحاجب رحمه الله ونقله عنه الشارع ن الشابه قال بان قوله تعالى آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب واخر متشابها الى قوله ف م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال ما تشابه منه يدخل فيه المجمل كما يدخل فيه المتشابه الذي تقدم ذكره وهما و اشترك فيه صفه الخالق مع المخلوق في ظواهر ا ل أ ل ف ا ظ هكذا قال ابن الحاجب الا أ ن هذا القول الذي ذهب إ ل ي ه ابن الحاجب لا يقبل منه ولا, يصحه ولا يصح ما ذهب إ ل ي ه بل الذي عليه المحققون من علماء الشريعة أ ن ا ل آ ي ه د ا ل ة على المتشابه من الصنف الذي تقدم ذكره فيما يتعلق ب أ و ص ا ف التي جاءت لله تعالى وللناس صفات تدل لغة تشبهها لغتك أو, تدل أو, او توافقها من زيادة ا ل ل غ ة فيكون هذا هو التشابه الذي قصد في ا ل آ ي ة وعليه علماء المسلمين و أ م ا إ د خ ا ل المجمل في, في هذا وجعل من يشتغل بالبحث عن بيانه ب أ ن ه ينصرف عليه ا ل آ ي ا ت فهذا كلام غير صحيح وقول غير سديد ل أ ن المجمل ما هو المجمل المجمل هو كل كلام يحتاج إ ل ى بيان كما س ي ت ف س ي ر ه ولن نشتغل الان ببيانه ل أ ن ه سياتي الكلام عنهم في الصلاه فلو أ د خ ل ا ل م ج م ل تحتمفهم المتشابهه وحتى دائره المتشابهه لكان من الممنوع البحث عن معاني آ ي ا ت ك ث ي ر ة في ا ل ق ر آ ن هي من قسم المتشابه وخاصه ة ي من المجمل وخاصة ان ل ل م م ج وخاصة أ كثير من آ ي ا ت قد قالك ف بعض العلماء ب ا ل إ ج م ا ل ث م في حرمت عليكم الميتاتون ل م ا حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م ولله يعني كل, كل, كل آ ي ة صرف فيها الحكم إ ل ى الذات ف إ ن ه عند بعض العلماء من قسم مجمل وكذلك ا ل ف ا ظ ا ل م ش ت ر ك ة كقريه ا ل عن ذات ا ل ت ق و ر كالضمائر التي تكون م ر ا ج ع ة إ ل ى أ س م ا ء م ت ع د د ة م ح ت م ل ة فهذه كلها إ ذ ا جعلت من قسم المتشابه فهذا يؤدي الى أ م ر لم يقل به أ ح د فلذلك كان قول هنا قولا ب ن الحاجبي في غايه الضعف وفي غايه ة السقوط إذن ف ذ ه ا ل م م من المتشابه ل لا؟ من أم الذي ق ا ا ل ل بأن م م ج و ل الحاجبي متشابه؟ ابن وقال إذن الآية الآية تدل على أ ن المجمل ة أ يدخل ض ا تحت المتشابه و أ ن المجمل ة يجري عليه حكم المتشابه هذا ما ذكره ولكنه ق و ن فيصح ووجه عدم صحته أ ن ه يلزم عليه أ ن يقل فيه أ ي في ا ل ق ر آ ن المحكم مما يبني على كلامه ومما يلزم على مذهبه أ ن ا ل ق ر آ ن سوف يكثر فيه المتشابه ويقل فيه المحكم قال الشارح يعني أ ن ه يلزم على ا ل خ ر ل ب أ ن المجمل من المتشابه الذي ل يعلمه إ ل ا الله و أ ن ا ل آ ي ه داله على ذلك أ ن يكون المحكم قليلا في ا ل ق ر آ ن وذلك ا ط ل ل أ ن المحكمه هو المقصود ا ل أ ع ظ م من ا ل ق ر آ ن لقوله تعالى في ا ل آ ي ا ت المحكمات هن أم ام ل أصله ك ت ا ب أي و ع ظ م أم ه هن الكتاب و أ خ ر ى متشابهات فمعظمه و أ ص ل ا ل ق ر آ ن أ ن ه محكم والمتشابه فيه ن ا ز ل خ ر ي ب ولو ج ر ن ا على ما ذهب إ ل ي ه ابن الحاجب هنا وقلنا ب أ ن المجمل من المتشابه لال ا ل أ م ر الى ان يكون المتشابه الذي لا يعلمه إ ل ا الله هو الكثير في ا ل ق ر آ ن وان ما سوه نادر وهذا القول على كل حال استعمل في الرد فيه على ابن الحاجب ط ر ق م خ ت ل ف ة اختار هنا فقط ا بن عاصم أ ن ي أ ت ي بالرد من ج ه ة ا ل إ ل ز ا م وهي ط ر ي ق ة من طرق علم الجدل هو أ ن تنظر في ر أ ي المتكلم ثم تنظر في لوازمه ف إ ذ ا ر أ ي ت في لازم و في ل ا ز من م لوازمه ما يهزم مذهبه ف أ ن ت تذهب إ ل ي ه فتلزمه بذلك فهو لا يستطيع أ ن ي ل ز م ه ل أ ن ه ليس على أ ص و ل ه ف ب ذ ل ك يسقط قوله و ط ر ي ق ة ا ل إ ل ز ا م في علم الجدل هي من طرق الهجم بعد التنبه لمواطن التركيب و ص ح ة ا ل ح ج ة في مقام الاستدلال مثلا سمعتم أ ن ا ل أ ش ع ا ر ي رحمه الله والجباي عبد الجبار كان معه في مجلس فقال له عبد الجبار أ ظ ن أ و الجباي نسيت الجبائي ا ل كان معه في مجلس فقال له ا ل ز ب ا ئ ي يمكن أ ن نستخرج اسماء الله الحسنى من ا ل أ ف ع ا ل ا ل م ن س و ب ة لله هذا ما م أضره ر ع و فهذا كلام من ن ا ح ي ة من ن ا ل ن ظ ر ة ا ل أ و ل ى يكاد المرء يصدقه يكاد يقول المرء نهم ا ل ص ف ة تؤخذ من الفعل فمن كتب ف و كاتب ومن ق ر أ ف و ق ا ر اذا المساله ج ا ر ي ة على ط ر ي ق ة ا ل ل غ ة و لا باس لكن ه نظر في لوازم ذلك على ا ل أ ش ع ا ر ي فقال له إ ذ ن أ ن ت تقول إ ن الله تعالى ج ز ء يسمى ب م ح ب ل النساء أ ي الذي ي س ب ب ه في حملهم ن ن قال ع قال المعتزلي نعم وهذا فيه خروج عن ا ل أ د ب وفيه تجرؤ كثير كما نقول دائما ب أ ن ا ل ب ش ر فتحوا في علم الكلام أ ب و ا ب التجرؤ على الذات ا ل إ ل ه ي ة ف أ ص ب ح الذات ا ل إ ل ه ي ة وصفاته من مواطن اللعب ومن وواطن ا ل س خ ف ا ف ومن وواطن أ ن كل من بدا له خ ا ط ر ة من الخواطر أ ن ه يتكلم بها فلذلك ه ذ ا علم الكلام فيه من روافد الشر ما لا يعد ولا يحصى فاذا كتب علم الكلام سوف يفتح ا ل د ل ي ل ان تكون موطنا للعب ا العوام في المجالس بالحديث عن رب العالمين بخواطرهم أ وعقولهم و م ق ت د ى أ ه و ا ئ ه م فهذا الباب يجب أ ن يحسن ويقطع و ا ل أ ص ل في مثل هذا أ ن تترك ا ل ف ت ن ة ويرجعها الى أ ص ل ا ل ش ر ي ع ة النقيه ا ل ص ا ف ي ة قبل هذا الخوض في هذه ا ل أ م و إ ذ ا اقتضى ا ل أ م ر أ ن يشتغل ا ل إ ن س ا ن ح ي ن اذن بالرب فعليه أ ن يكون ذا ق و ة ف ك ر ي ة و ع ل م ي ة في أ ه ل النظر في ق ض ي ة الجدل ا أ ن ه م ينظرون إلى الى ل ل ز م ع اللازم م دائماً ي تحدث في مقام المناظرات في يتفطل مقام قوله. قوله أن من موجباً لحكم يلزمه موجباً فإن إن كان قوله قوله وكان في ذلك الحكم ما يناقض ر أ ي ه ف إ ن ه سيورث عليه في محل ا ل م ن ا ظ ر ة و ا ل ر د كما هنا ف إ ن ابن حجب رحمه الله م ت ع ا ل م معروف وله مقام مشكور ورجل له غير اثنان ا ل إ س ل ا م هو الذي خرج مع ابن عبد السلام حين وقع بين ابن عبد السلام وحاكمه في مصر و ق ع فكان من الذين خرجوا معه والذين ساعدوه الذين وقفوا بجانبه حين خطب تلك ا ل خ ط ب ة ا ل م ش ه و ر ة في الرد على أ م ي ر أمير أمير دمشق حين صالح الكفار و أ ع ط ى لهم أ ر ض ا للمسلمين فخطب ا بن عبد السلام بخطبته ن عبدالسلام ب ا ل م ش ه و ر ة التي ا طات في الناس في ذلك الزمان و ط ر ب منهم من لا يبيع السلاح للكفار إلى آخر ما ه وكان مدخون في ف معه ونصرى وكان معه في المكان ولما خرج, خرج, خرج, خرج كذلك خرج ابن الحاجب من المدينه انتصارا له واعانه لكلمه الحق في غاية ا التي تخالف أ ص و ل ه ولا يرتضيها منذ ما يرزق على كل حال هذا الكلام نسب لي ا ب ن حاجب ثم رد عليه ب م ث ق ل إ ذ ن أ ظ ن الان ان المتشابه ا ل أ ص ل فيه أ ن ه يقصد به ما تقدم ذكره في أ و ل الكلام و هو ما ذكر الله تعالى في من الصفات التي فيها التشابه بين الخلق ا والمخلوق وما جرى مجرى ذلك مما هو داخل في ع ك م المتشد و م ن المجمل ف ا ل أ ص ح أ ن ه لم يدخل و ل أ ن الناس يعلمونه ويستطيعون أ ن يعلموه ولم يرد في ا ل ق ر آ ن مجمل الا وهو مفسر وليس عندنا في هذا الدين شيء يبين فكان كلام حاجب على هذا لا ي س ب ي عليه ا ل ص و ر ب ننتقل الى فصل المبين والمجمل والظاهر والمؤول وهذه عوارض ا ل أ ل ف ا ظ أ ي ض ا كما تقدمان ذ ك ن ا أ ن عوارض ا ل أ ل ف ا ظ ما يعرض للنفض من الحال يجب أ ن يكون المرء متقنا له ليستفيد منه في مجال بناء الاحكام ح ك م وبناء ا ل في والتخريج مقام الاستنظات والترجح والتصالح قال رحمه الله قول يرام معين ا د مدلو مدلو م مدلو م بالوضع أ و ضميمات م ل و هو المبين الذي قد شمل ا ل ن ص و ا ل ظ ا ه ر و المؤوله ما هو المبين المبين هو القول المعين لمدلوبه م ع المعين الذي ذ ل عليه بعينه هذا م ع ن المعين الذي ذ ل على ذلك المعنى بعينه أ ي معناه مبين بعينه بالوضع بان يكون من ج ه ة الوضع وذلك بان يكون المخطوط دل على معناه ومبين له من غير احتياج إ ل ى غيره هذا لون أ و نوع من أ ن و ا ع مبينه و ذ ا الغالب هو وهذا هو الغالب, وهذا هو الغالب في الكلام أ ن يكون الكلام زالدا بنفسه على المعنى الذي يقصد منه كما تقول قام فلان ا قام فقام ل ا ا ن فلانا فقام هذا زال على معناه بنفسه لا يحتاج إ ل ى ضميمه تبينه وكما تقول استعمال اللفظ فيما وضع له كما إ ذ ا قلت ر أ ي ت رجلا شجاعا ف ك ل م ة شجاع هذه د ا ل ة على المعنى المقصود منها بذاتها لا تحتاج إ ل ى ض م ي م ة تدل عليها هذا المبين نعم من النعم الثاني فقل كتب الذي يتبين ولكن ب ض م ي م ة لفظ آ خ ر أ و ق ر ي ن ة تسمو له أ ي ترفع له ب أ ن يكون اللفظ لا يتبين معناه إ ل ا بانضمام لفظ آ خ ر إ ل ي ه أ و ق ر ي ن ة المجاز إ ذ ا كان معه ا ل ق ر ي ن ة فهو من قسم مبين ل أ ن ه يتبين ب ض م ي م ة لفظ آ خ ر كما تقول ر أ ي ت أ س د ا على فرص يرمي فقد ضمنت ل ك ل م ة أ س د ما به يتبين المراد منه بقولك على فرص وبقولك يرمي هذه تسمى ا ل ض م ي م ة ا ل ض م ي م ة والضميمه هو ما يضم إ ل ى الشيء ويضم يزاد عليه لقصد بيانه هنا ا ل ض م ي م ة أ و لا توجد ض م ي م ة ل ف ذ ولكن توجد ق ر ي ن ة تسمو له اي ب أ ن يكون اللفظ لا يتبين معناه ولكن تضم له ق ر ي ن ة ترفع له إ ل ى د ر ج ة البيان فقد كان هابطا عن د ر ج ة البيان ولكنه جاءت هذه ا ل ق ر ي ن ة فبينت ا ا المراد منها ف إ ذ ا قال لك الشخص أ ن ا محتاج ف ك ل م ة محتاج م ط ل ق ة و ك ل م ة ا ل ا ح ت ي ا ز تنصرف إ ل ى كل ما يمكن أ ن يكون المرء يحتاج إ ل ي ه في الدنيا من طعام وشراب ولباس إعانة ودفع العدو وإلى آخره ولكن د ف ع ا ع د و وإلى و ل آخره إ ذ ا نظرت في حاله ف ر أ ي ت فيه أ ث ر العلي الرجل عالي فهذه ق ر ي ن ة ح ا ل ي ة تبين موطن ا ا ل ح ا ج ة والرجل إ ذ ا ظهرت عليه أ م ا ر ه الجوع ا ل ش د ي د ة فانك لا ترى في وجهه ص ف ر ة الجوع فتقول هذا الشخص هذا قال أ ن ا محتاج وحاجته و ا ض ح ة من ح ا ل ه هذه تسمى ق ر ي ن قرينة ح ا ل ي ة وهذا الكلام ا ل آ ن إ ذ ا انضم إ ل ي ه ماتوكي فقد تبين م ر ا د به ل أ ن تلك ا ل ق ر ي ن ة تعين لك نوع ا ل ح ا ج ة بمقتضى أ ن ه ا تصاحب ذلك تلك ا ل ح ا ج ة وتلازمها في واقع الحال في واقع الحال على مقتضى ومجريات عوائد ا ل أ ش ي ا ء إذن فهذا القسم, أيضا من فهذا القسم من المبين وربما ا ش ا ر ة بلفظ انضمت ل ه ا ق ر ي ن ة صرفت تلك ا ل إ ش ا ر ة مع أ ن ه ا م ب ه م ة إ ل ى د ر ج ة المبين ل أ ن تلك ا ل ق ر ي ن ة د ا ل ة على المراد تلك الإشارة دالة على المراد بمقتضاسه القرينه ا التي رافقتها إ ذ ن فالقرينه على ضربين ا ل ق ر ي ن ة ا ل ل ف ظ ي ة و ا ل ق ا ر ي ن ة ا ل ح ا ل ي ة كلاهما يعتبر ضميمه تعين على فهم ا ل كلام وتعين المراد به والقارين خصصلها الجويني رحمه الله م و م الحرمين بحثا في كتابه البرهان تحدث عنها وبكلامه البليغ الدقيق أ ت ى فيها بفوائد جمه ما اراد ان يرجعا اليه لانه سيرى فيه م ن ف ع ه والظاهر أ ن القرائن لم يكون للناس ا ش ت غ ا ل بها على ما ذكروا حتى أ ب د أ أ م ر ه ا النظام ثم جاء من بعد ذلك الغزالي فكانت له عنايه بها فنبه الناس إ ل ى أ ن القرائن يجب ي ان, أن تؤخذ بعين الاعتبار ومن القرائن السياق ومن القرائن السؤال كيف جاء والجواب والنزول كل هذه تعتبره القرائن تعين على فهم المراد الا أ ن القرائن لا يجب أ ن نخرجها على المعتبر منها في منظور علماء الشرع فلا ي ل ب غ ي ان نستعمل ما يسمى ا ل آ ن بالسياقات وبالمساقات على الوجه الذي يذهب إ ل ي ه بعض العلمانيين في هذا العصر ل أ ن ه م يوسعون هذا ليدخلوا فيه بعض المسائل القرائن ت ي في غاية الأمر غير、معطبرة. في الأمر ا مثل معطبرة م س ا الزمان ومساقات العيش ومساقات الأحوال ومساقات ا ت ل ظ و و ف ا ل م ومبينة ع ت ب ر ة م ح د د ة في كتب علماء ا ل ش ر ي ع ة وما سوى ذلك ف إ ن ه لا م ب ا ل ا ة به عند علماء الفقه ل أ ن ه ا ليست إ ل ا ضروبا من الكلام الذي لا دليل على صحته كما ترى الان ق و ل لك بعضهم فقد جاءت ايه الحجاب في تاريخي مساق تاريخي معين م س ا ق ت ا ر ي ي معين خ و أ ر ا د أ ن يجعلكم الحكم بذلك مبينا لأنه الأداء معينة وهو محدد محصور ترك في قضية على ج ل ب ي ب ه ن ذلك أ د ن ا ء أ ن يعرفنا فلا يدين فخصص هذا ا ل أ م ر بهذا ا وخرج ذلك في سياق زمني معين وهذا ا ل أ م ر ليس صحيحا, صحيحاً ً ا ل آ ن ما تلوكه ا ل أ ل س ن ة في المجالس ويضطرع بعض القوم ب أ ن ه م قد بلغوا بالنظر منتهاه و أ ن ه م قد أ د ر ك و ا ما خفي على من قبله من العلماء التنبه إلى أمور جديدة لم تكن معروفة وهي مطلوب معرفة عنه. قالوا المساقات ا ل ت ا ر ي خ ي ة المساقات ا ل ز م ا ن ي ة المساقات الاقتصاديه ة و و أ د خ ل ا قرائم ا في ق ل وادخلوها بأنها يجب إ ا ه بها ا الاعتبار اللفظة في معرفة يبين أجل من أن ذ في و ا ق ع ا ل أ م ر فيعرج عليه ب ق د قواعد ا ل ن ظ ر ا ل عليها الفقه الإسلامي ت ي يمتع ل أ ن هذا يفتح, يفتح باب من أ ب و ا ب تعطيل النص وتحديد معاني النص في جزئيات م ح د د ة للنفوس ر غ ب ة في ذلك بها ولا ينبغي ا ل م ر ان يجيب عن دين الله تعالى ب أ م ر لا دليل على صحته إ ذ ن ف ا ل ق ا ر ي ن ة سواء كانت لفظية أو كانت ح ا ل ي ة إ ذ ا صاحبت ا ل ل ف ظ ة ف إ ن ه ا قد يكون مبينا ً وليس حين يدين د ا خ ل في قسم المجمل هذا هو تفسير المبين في ا س ت ل ا ح الاصوليين أ ص و وهو ل يشمل ي ل ن ا ظ اللقظ ظاهره اللقظ ظاهره ا والمؤول والمؤول هو إخراج اللفظ عن ظاهره وإخراج ه هو ر عن ظاهره يكون بإخراج عن ك كنت و العموم الخصوص وبإخراج ن أن ممن بإخراج إلى الأمر ق و بالوجوب ل ع الوجوب النذب إلى تأويل إنه و إ خ ر ا ج النهي إ ل ى ا ل كراهه التنزيل فانه أ ي ض ا من ا ل ت أ و ي ل وكذلك أ ي ض ا تقدير الكلام على غير ظاهره ب ز ي ا د ة او نقص هذا ت أ و ي ل خ ل ا ص ة الكلام أ ن ا ل ت أ و ي ل هو صرف اللفظ عن ظاهره كيفما كان هذا اللفظ و إ ذ ا صرف اللفظ بدليل يبين المراد منه فهو الكسم المبيم فقوله تعالى اقتل المشركين مثلا مع ض م ي م ة ما ورد في الحديث من ح ل م ة قتل ا ل م ر أ ة والراهب والصبي ومن شباه هذا يعتبر مبينا وهو و إ ن خص بدليل المنفصلين فهو مبين وليس من شرط المبين ان يكون مبينا بدلالته اللفظيه كما قد يتبادل ل ل أ ذ ه ا ن بل ما تبين كما تقدم ذكره بضميمة بلخض بلفظ يصحبه ل أو لا يصحبه ولكن ورد في موطنه او يصحبه ل ك بقرينه تشير للمراد أ و ما شابه ذلك ف إ ن هذا ي ع ت ب ر م ن ا ل ق س م المبين ولا مدخل له في المجمل إ ذ ن ف ا ل أ و ل ا ن هم المبين ب ا ل و ض ع والمؤول هو المبين ب ض م ي م ص غيره إ ل ي ه هكذا ذكروا في قسم المبين عند ا ل أ ص و ل ي ي ن وعلى هذا المعول عندهم الا اننا نعيد م ر ة أ خ ر ى أ ن ا ل ض م ي م ة التي سوف تضم للفضي ل ج ب أ ن تكون من القسم الذي اتفق العلماء عليه على أ ن ه من المبين ف إ ن كانت ض م ي م ة ليست من هذا القسم ف إ ن ه لا يعرج عليها ولا تعتبر ل أ ن ه ما عهد مثلها في من عندما تقدم ف إ ن قاد ر ب ع ض ب أ ن ن ا نريد التوسيع قيل له وسع ولكن بشرط أ ن يكون التوسيع بمقتضى القواعد ومن قال نريد أ ن نجدد و أ ن نزيد فيزيد وجدد ولكن بالضبط بالقواعد ا ل ع ل م ي ة التي وضعها علماء المسلمين أ خ ذ من الكتاب و ا ل س ن ة ف إ ن استطعت أ ن ت أ ن تخرج لنا قواعد من س ن ف ما عليه أ ه ل العلم ووضعتها فلا باس فمنذ ستين عاما ونحن نسمع هذا الكلام وما ر أ ي ن ا ق ا ع د ة و ا ح د ة قد أ خ ر ج ت مع س ه و ل ة إ خ ر ا ج القواعد في المستجدات مما يدل على ضعف م ع ر ف ة الموجود وعدم ا ل ق د ر ة على استثماره مع كثره الهضم هذا لذا ف ت و ح العلم وعلم وعلم الشرق لا فرق فيه بين زيد و ع م ر ي ولكن إ ذ ا أ ر د ت أ ن تقول ب أ ن ن ي س أ ج ي د في هذا الباب شيئا أو سأجيل فيه شيئاً فعلى شرط ان يكون ذلك وفق ما هو معهود في هذه ا ل ش ر ي ع ة وهو ا ل إ س ن ا د حتى تصرفك يجب أن يكون ن م س د ان فتصرفك يجب أ يكون مسندا ب إ ذ ن الشرع ولا يحق لك في هذا ا ل أ م ر ز ي ا د ة ولا نقص ولا ح ر ك ة حتى يكون الشعور اذن لك في ذلك وهذا ا ل أ م ر بين لا يحتاج إ ل ى كثره ك ل ا م أمام, امام التبجح الذي صار عليه بعض أ ه ل العصر الان آ ن أنهم تبجحون بأنهم في ج و و قد د مسارك علمية جديدة سوف ع جديدة ي د ت تضبوا التجديد في وضع بعض به وأن سوف القواعد الفقه للقرآن لأنه يشلق مسألة قد منحة يأخذ في نفي بعض القواعد فهذه السماع جديدة أ ح لان م اليقظة إ س اول ن إلا إلح ل ما اللي بأن مرسود تطلب الأركان هذا الهدر التجاج هدراء لا بلك أرى لأن غير يوجد شيء حقيقية ما به ح ي ن م ان تتحدث في هذا الأمر أ ت س أ ل عن ص ح ة هذا ا ل م أ خ ذ وهذا المسند و ا ل ص ح ة تحتاج فيها القواعد والقواعد لا بد فيه من ا ل إ خ ر ا ج و ا ل إ خ ر ا ج لا بد لك ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع ل م ي ة التي مضى عليها العلماء المتقدمون ف إ ن خلى سبيلك من هذا فكلامك يعتبر من باب كتابه ا ل إ ن ش ا ء ومن باب كتابه الخواطر ومن باب كتابه الشعر والكلام الجميل والعلم لا مدخل فيه ا ل خ و ا ط ر ولا ل ل م ج ا ز ة ولا ا ل ا س ت ع ا ر ة هذا علم تابع ح ق ي ق ي حقيقي تابت بذاته له حقائق تابته في ا ل أ ز ل ولما نزلت ثبتت في النص ويجب أ ن ت ت ب ت في العمل وفي السلوك ولا يمكن غير هذا هذا راها لها فيها؟ فيها بأنهم فتحوها وماذا يذكر يذكر تقال النجوات التي الآن نسمعنا مثلاً الملايين يذكر فيها؟ يذكر فيها بعض المواضع التي ادعي القوم بأنهم قد فتحوها من أجلسة وسيع الإسلام فقد تقتقى تقتقى أجلسة من وسيع كثيرة بعض بعض اولا, أولاً وقب لكل شيء مما يستغربه العاقل ويكاد يتعجب منه لماذا هذا التوسع في علم ما استخرج منه لا يطبق كأننا أن نحتاج الآن إلى أن نستخرج فرعا الفرع إلى لأن الفقية إلا نستخرج فقية طبقت لم إلا أن أخرى لأننا نحتاج إليها ط ب ق ن ا كل شيء في اللباس وفي الحقوق وفي الجسيمات وفي ل الميادين ا ل م خ ت ل ف ة وما قصنا غير نستهدفه لكي نخرجه في فروع افقيه ل أ ن ن ا نحول ما هو نجي منها ق الحمد ا ل لله كتاب ا ل س ن ا في الفروع افقيه سوف يوصل فيها الفقر إ ل ى حد إ ح د ا ث تورات ج ل ي د ة في ا ل ت أ ص ي ل يا ه لو ل طبقت ا ل ش ر ي ع ة لكان بذلك الاهتداء إ ل ى استخراج قواعد واستخراج فروع بسهوله ل أ ن ا ل أ م و ر وضعت ولها قواعدها للابقاء ل ى التصرف والتصرف ما أ س ه ل ه لو كانت ا ل ش ر ي ع ة وطبقت ل س ه و ل ة هذا الامر اذن فادعاء الضمان إ ل ى صرف البحث في أ م و ر م ع ي ن ة لما يسمى بمساقات الزمان ومساقات كذا وكذا هذا أ م ر يجب التوقف عنه حتى ن ت أ ك د من صحته و أ ج ر ا ئ ه على قواعد الاصول أ ص و و ل ل في المبين للبيانة فالمبين الأصوليين النقاح لفظ الدال إذن بالوضع هو والمبعد بالأصالة يتوقف على أن يكون مبيناً بوضعه اللغوي بل كل ما تبين ولو ب ط ر ي ق ة الرفض ا ل آ خ ر أ و آ ي ة أ خ ر ى أ و ق ا ر ن ة حاليه ف إ ن ه ينصرف إ ل ى المبين والكلام متقدم ننتقل المبين من لبيان ونظر في في بيان مهنان مفتقر مقتضاه قول إلى المجمل المجمل وفعل عكس في في وهو والاجمال في اللفظ قد يكون من ج ه ة الوضع كالمشترك وقد يكون من جهه العقل كالمتواطن م س أ ل ه ن ب و أ نعلمه ن ا أ ن كلما جاء من ا ل ش ر ي ع ة المجمل ف إ ن ه قد فصلوا ي و ل ا ي و ج د ل ف ظ ن ش ر ع ي و توقف عن اوقف عند ه ل أ م ة و ل م ي ت ح د ث عن معناه اذا لم يقع في ا ل ش ر ي ع ة الغن م ج م ل و بقي ب د و ن بيان ذ اما أ ر هو فهو ي ف ت ق ر إ ل ى البيان ي فتقروا للبيان وانما يفتقر لبياني لتعارض الظنون فيه وتقابل الاحتمالات في ظرف معناه نعم تقابلت الظنون وال... والاحتمالات فيه فلم يترجح جانب على آ خ ر منها فكان ذلك موجبا الاجمال مثلا لو أ ن انسان خلق اشتري ل عينا فهذا قد و ق ع ك في الاجمال لانك لا تعرف ماذا يقصد بالعين ما المقصود بالعين؟ بالعين؟ او ملكت عينا او املك عينا مثلا املك يا عينا الك انت عينا ما ماذا هذا الذهة الداء العين الجالية ملكت لك ملك العين بمعنى يقصد يقصد فرون نصر ماذا الذات هذا بالعين العين هنا لها معاني م ت ع د د ة و إ ح ا ل ة المرء عليها يفضي إ ل ى نوع من الاضطرار فلا يدري ماذا يفعل ولا ماذا, ماذا تعني باللفظ فيكون اللفظ قد افتقر لبيان من قولين ب أ ن تزيد له قولا أ و فعلا ك ا ل إ ش ا ر ة ي ش ي ر إ ل ي ه ب ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى المعنى المقصود هذا هو البيان مكان الشرعي أو من جهة أ ن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد سره أ و قد فعله ف إ ن قال المعنى المراد وبيانه م ن واضح وان جاء المجمل وفعله ففعله مبين للمراد من ذلك, ذلك اللفظ الذي س ت ع ر ض فيه لسلم نفسه إ ذ ا ف إ ن ه يحتاج لبيان ونظر في, في بيان معناه وفي هذا القسم حينما قال ب أ ن الفعل يبين يعني هذا في غير الظاهر أ م ا في الظاهر فهو لا يخصص الظاهر الفعل لا يخصصه. وهذه فيها خلاف كبير. لأن البعض يقول الفعل الدوام، والبعض, يقول مع والبعض يقول الفعل لا وإنما بيان من دلالة اللغة مثلا مسألة لأن يقول يقول لجزء يخصصه وهذه كبير مع يخصص يخصص هو من لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا هذه ا ل ل ي ل ة ثم ر أ ي ن ا ه صلى ركعتين فقط ومعنا فذكرت الليله فقال صلوا فقام هو صلى ركعتين في تلك الليله ثم في ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة قال صلوا فصلى ركعتين ثم في الليله التالته قال صلوا فصلى فصل ركعتين هل هذا الفعل يرجع على المطلق ب ا ل ت خ ص ي ص أ و لا يرجع هذه م س ا ل ت سنقف عنده ولكن ليس هنا بل في قسم التخصيص إ لانه أ في باب ا ل ظ ا ه ر يستجيب الى بابه ا ل إ ج م ا ل في ا ل ل ف ظ ما هي موجبته موجبته منها الاشتراك هذا و غ ا ل ب وقد يكون من ج ه ة الوضع ه ذ الاشتراك ا قد يكون من ج ه ة الوضع وقد يكون الاشتراك من ج ه ة العقل وما ي س م ي ه ن ا ب ل المتواطي الاشتراك فقدم ا ل م ت ل ا له بالعين وجاء في ا ل ق ر آ ن القروء و م ث ا ل م ع ر و ف فهذا يحتاج إ ل ى بيان يحتاج إ ل ى ب ي ا ن ل أ ن ه لا يمكن الجمع بين مدوليه نفس اما ل ش ت ر ك ي ن أن ل يمكن ان ل ج م ع ب ي مدوليه م أ امكن ل ا الجمع بين مدوليه أ و مدولاته فهو ليس من قسم ا ل مشترك اسم ا ن ق ص م ن المشترك و ن ق ص م ن المطلق مثلا ً إ ذ ا كان اللفظ يدل على الشيء في أ د ن ا ه وفي أ و س ط ه وفي أ ع ل ا ه وكل واحد يدل عليه اللفظ بالتساوي هذا لا يدخل في المجمل أ ك ر م أكرم و ا ل إ ك ر ا م يبدو من ا ل د ر ه م إ ل ى الملايين هذا ما دخل في المجمل ل أ ن هذا قرر فيه العلماء أ ن المطلوب هو المهيه فما تقوم عليه المهيه فهو حدود اللفظ وما زاد على ذلك ف إ ن ك إ ن شئت زدته تبعا للفظ إ ن ر أ ي ت ب أ ن تزيده و إ ن شئت توقفت عند ا ل أ د ن ى فينتهي الواجب ا في ا ولا بدنار ودنام ل لا ر يدخل هذا في المهي المجمل المشترك هو الذي تتنافى مدلولاته او مدولاه يتنافى م د ل ل ه أو مدلولاه ت بحيث ل ا ي م ك ن أ ن ي ا ت ي ج م ع بينهما مثلا ل ق ر ء لا يمكن أ ن نقول بالطهر ي والحيض ل أ ن ه متنافيا م ت ن اذا ف ي ا إ وجد هذا صفع هذا ولو أ ن كان أن يوجد ا ل أ م ر ا ن في وقت واحد مجتمعين لما كان في ذلك عدم لما كان في ذلك. المشترك من الوضع. وقد و يكون من جهه العقل كالمتواطي المتواطي هو اللفظ الدال على ا ل أ س م ا ء بالتساوي ك ا ل إ ن س ا ن نخذ معناه المتواطم متواطم أنه أن ا ل ن ا ا س س م ت و و ن ف يجب هذا ل ل ا ت ف ك و ن هناك ط ف س ي لانه ق ج ب ا ل ش خ ص يكون ر م ا هناك نفسي لانه ي و ب ان يكون ر ا هناك نفسي لانه ى يجب ان يكون هناك ن ف ط ي ولا تفاوت بينك وبين ا ل آ خ ر ي ن في مبذول هذا اللفظ ن وفي جرائمه عليه اليكما قسم المتواطي فهذا أ ي ض ا من موجبات ا ل إ ج م ا ل ف إ ن ه لا يتعين منه فرض مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص ك ع م ر مثلا ق ض ي ة المشترك أنها من ذهب القسم المجملي المالكية إلى ذلك بشرط أ ن يكون مجردا عن القرائن المعممه او المخصصه المعممه ولكن في ا ل أ ل ف ا ظ التي يمكن فيها التعميم كالعين العين يمكن فيها التعميم لانه يمكن لك انت ان تملك العين الجاريه وان تملك العين الباصره التي هي الذهب والفضه إ ل ى اخر أ و عينه ن ع يمكنها ان أن تجمع بينها فهذه إ ذ ا كانت معها ق ر ي ن ة تفيد التعميم كما في العين مثلا فهذا نفسه او المخصصه التي تخصص أحد ذ ه التي أ ش ي ا ا ء ل تقدم ذكرها بنفسه فهذه موجبه للعمل إ ل ي ه ا و إ ذ ا صاحب المشترك ما يدل على المراد منه فليس من, ما من موجبات الاجمال إ ج م ل ليس من م و ب ا ا ت ل إ ج على ا ل إ ط ل ا ق إ ذ ن ما هو ا ل إ ج م ا ل هو ي ف س ق ر الى بيان ويحتاج إ ل ى تفسير و لا يمكن أ ن يدعي مدع ي ب أ ن ما وضع له العلماء قواعد الفهم يمكن أ ن نعده م ل قسم المجمل و أ ن نرجع ا ل أ م ر إ ل ى أ ص ل ه ل ن ن ق ش ه من جديد ما وضعت له أ د و ا ت البيان و ا ل إ ظ ه ا ر ا ل ب ي ا ن المقصود منه ف إ ن ه يخرج من القسم المجمل ل أ ن بعض الناس مولعون بالتشكيك في ص ح ة القواعد ا ل م ب ي ن ة ل م ر ا د في بعض ا ل أ ل ف ا ظ فيريدون أ ن يردوا بعض ا ل أ ل ف ا ظ إ ل ى قسم المجمل ويقولون وأنه يتبين يجب يرده الفاظ لم بأن معناه أن هذا في ه الأمر قسم ما يحتاج الى البيان وانه لم يظهر المراد م ن ه م مع انضباطه بالقواعد علاجة القواعد الحك الآن التي هذه تراها ل القواعد يظهر ك أمرها وما تدفعه حتى ت ر أ ما يكتب الآن من الآن ا يكتب ب ل ح ث في الدراسات المعاصرة التي تسمى يسمى أصحابها في فهم الكتاب القواعد تتعلمها ل م تعرف قيمتها ولا كيف, أن كيف تضبط بها ا ل خ ط أ من الصواب حتى ت ق ر أ ما يكتب من ما يخالف مقتضى هذه القواعد مثلا في القديم قالوا وربما ي ز ل أ ش ي ا ء و ر ب ق ا ا ل آ ن يظنوا ب أ ن هذه ا ل أ م و ر التي تتلى ا ل آ ن و ت ق ر أ هنا ليس لا, يوجد لا توجد مسالك أ خ ر ى إ ل ا هي في العقل مسالك أ خ ر ى م و ج و د ة وقد تحدث عنها قوم و أ ر ا د و ا أ ن يدخلوها إ ل ى الدين إ ل ا أ ن هذه الضوابط ا ل ع ل م ي ة والقواعد تصرفها عن القبول خلاو ا ل آ ن ما يكتب خ ل ا كيف نتعامل م ب ا ل ق ر آ ن الظاهره القرآن ا ل ق ر آ ن ي ه الفكر ا ل إ س ل ا م ي بنظره علميه خلاو كتوه ا ل ع ج ب ا ل ع العجب ج ب من ا ل خ ط والضلال المبين والغريب عجيب غريب د ه ش ي ء أ ن هؤلاء ا ل آ ن الذين هم يريدون أ ن يعادوا هذه القواعد لا م ع ر ف ة لهم بها ل م يشموا رائحتها إ ط ل ا ق ا ً ولم ي ق ر ؤ ه ا وهذه من موجبات ا ل س ع ا د ة لمن ر ا د أ ن يهدم ما يقول ب س ه و ل ة تعلم الخطا من الصواب من هذه ا ل أ ش ي ا ء التي تكسبها وتنشر ل س م ى أ ص ح ا ب ه ا بالمفكرين المسلمين إ لا ى آخر م هنا ع ل ا ق ة لهؤلاء ب ق و ة اللفظ ولا ع ل ا ق ة له بضوابطه ولا ع ل ا ق ة له بقواعده بها. وهذا أ م ر واحد موجود ق ر ا و ا كتب المكتبه وقراءه أ و هذا كتب المركز الثقافي العربي ويتلقى عاشق الرداء من عروق ان يتبع و ا كتب المثقفين وقراءه الشركه ن ت م ا ف ا ل ن ا س ي ق والمنسوخ وفهم ا ل ق ر آ ن و ق ر ا ه ه ج د للنص ا ل ق ر آ ن ي وغير ذلك والمرء ليس خائفا اصلا من هذه ا ل أ ش ي ا ء ل أ ن ه يعلم ح ق ي ق ة أ ن ه يشترط في كل ما يقول أ ن ي أ ت ي ب ا ل ت ر ي ل والسند حتى يكون هذا علما معروفا أ م ا أ ن نكتب جلسه ا د ه ر على ا ل ص خ ر ي ت فلا نكسب و دكتك ت ونقول اجا عبد الله ر ويدعى ا من أ رمز من العلم م الذي ن ف لا نظير له <تصفيق> و قال كله عندهم غير مهرسان خفيه الاسلام هكذا بنيت الحمد لله الذي حفظ دينه وحفظ اصول اثباته الطريق السليم والتنزيل السليم التنزيل بالقواعد والاخذ بالقواعد والقواعد يجب ان تكون مسنده والمسند لا بد ان يكون مقدسا والا فلا قيمه اثبات وكون المشترك مجملا هو مذهب المالكيه عند تجرده من القرائن المعممه والمخصصه هذا هو المذهب الفقهي عند المالكيه التوقف المُجْمَلِ إذا تعارض في ف ي احتمالان القارينة التي إِنَّا عَمَّا حتى لِجَمَالِ مَ تشعله عن أو أكثر حتى تبحث عن إ ن ه يحمل على معنيه أو معانيه ن ي ه أو م ع د ف ع ة احتياطا نقله عنه الرازي والذي في تقريره أ ن ه لا يجوز حمله عليهما ولا على أ ح د ه م ا وهذا هو الصحيح من مذهب ا ل ب ق د ا ن ي لم يقل بحمله المشترك أ ب د ا و إ ن كان ا ل إ م ا م الرازي قد نقل عنه هذا ف إ ن في هذا النقل نظر ل أ ن الجويني الذي هو أ ق ر ب الناس إ ل ى ا ل ب ق ل ا ن ي والذي يعتبر ناشر مذهبه ومفسر كلامه وحافظ أ ق و ا ل ه نقل عنه أ ن ه قال لا يجوز ح م ل ل ف ظ المشترك على معانيه ولا على معنيه بل شدد النكير على ما ذهب إليه اليه ش ا ف ع حمل حقيقتي ومجازي لفظ على وصل ل ل هذا ا إ ل ا أ ن الرازي نقل عنه أ ن ه يحمل على م ع ن ي ه أ و معانيه دفعه احتياطا مثلا ً إ ذ ا جاءت ل ف ظ ة فيها الاشتراك ولكن لا في ا ل ح ق ي ق ة أن يكون ان ل ل ف ظ ا ح ق يكون ق حقيقة ة ثانية ي اللفظان ح ق ي ق ت ي ن فهنا يقولون ب أ ن الباقلان ي ذ ه ب إ ل ى ا ل أ خ ذ بالمعنيين معا و أ ن لا ي ص ر ق اللفظ إ ل ى معنى واحد بل يجب احمله على المعنيين معا الاحتياط للاحتياط وهو مذهب اصولي معروف ل أ ن علماء ا ل أ ص و ل عندهم أ ص و ل عندهم أصول اصول ل أ عندهم أ ص و ل و عندهم اصول أ ع ن ح ي ن م ا يختار أ ص ل على ا يبنيها ن أ ص ل حينما يقتر م ث ل حمل ا ل م س ت ر ك على معنيها ا ومعنيه س ي ق و ن لك للاحتياط والاحتياط عنده أ ص ل وعندما يقول لك نحمل, نحمل, نحمل الامر ل على نحمل ل أ على ا ل ن ج و ب يقول لك لليقين أ ص ل عنده هنا هو اليقين ي ك ن قال ل أ ن د ل ا ل ت على ا ل ن ج و ب لا شك فيها فلذلك نحمله على ما هو متيقن فيه وهو النجوم هذه ت هي ا ل أ ص و ل التي ي ه ت د ى بها في علم ا ل أ ص و ل وهذه اصولها ذ ه ه أ ص ل من أ ي ن أ ص ل ه ا من موجبات ا ل إ ي م ا ن والخوف من الله ل أ ن ه ا ب ا ل أ ص و ل التي توجه أ ص و ل الفقه ت ج ي م داخل الايمان وداخل القلب يقول لك عناصر الله احتياتي من في بيني وبين, وبين الله فسدي لك الله دعال الدم الله لك عناصر من هذا بطبرئة أحمد إ أكل أكل واذا أكلم ل دارك ر الى من أحط ا ر أنا تقيه ناخر وقلت له لقد, لقد أ م ر ن ي الشرع ب ا ل إ ك ر ا م بدراهم أ ق و ل لك دراهم ت ب د ؤ من ث ل ا ث ة ونحن في الدين ا ل إ س ل ا م ي لا يمكن أ ن نقول بما لا دليل عليه ولا يمكن أ ن نفرض عليك شيئا نشك فيه و ا ل أ ص ل عندك براءه ا ل ج م ت ي يوعدك لتتدرين تقول ي انا يقول لي اعتقدت اصولي التي أ خ ذ ت ه ا من حال يوم القيامه القيمة, يوم القيمة قدام ا ل ل تعالى هذا هو الجواب الذي نشوفه بانه هو الذي ينجيني أ ن لا أ ف ر ض على الناس ما لا دليل عليه نظرا ل ب ر ا ء ة د م ت ه في ا ل أ ص ل فيفرض عليك تتدرين ل أ ن ما زاد على هذا لا دليل عليك ثم إ ن ا ل أ ص ل براءه ا ل د م ت أ ن ت معندك شيئا ح ا ج ة في ا ل أ ص ل تجيب عليك الا هذا اللفظ هذا م على أردت أن من اللفظ ا ا أن طفلا لا, عليك ما لا دليل عليك. ولا خير تتدريب إن عشر ل أ مع ا ل ت ي ا ت وكذا ما ق ي هذه الأصول؟ قدر اصولنا أ ندعت ا للعقيده بالايمان بالله ورسوله والحسن ت ركتكم هذه القاعده نابعه من ايمانه ل كلهم. كلهم هاد وخوفه من الله دائماً المفسدين إذا اختر هذا يختارها الأساس وهناك ينحص العالم الهاهم والعالم الصالح من مع مع تتحضر ينحص هذه المفسدين لا يوجد قواعد موجهه فهو سيقرا الكتاب ولكن كيف يدخن امام المصحف ويدعي الفكر وهو من الذي سيقرا ا ل ك ت ا لا يوجد ولا يحزنون يقرأ م ج ولكن م و ج ه م ن ايمان من الشيطان الرجيم أ ن هذا الباب هذا الشيء يمكنه التبجح والزوق هذا الباب ما في غير ه ذ ا إ م ا هنا إ م ا هنا لا ترسل لهم ما كتب ع ل ك شيء وحدي ا ق و ل ليك فيش علاش مثل ت ن كان فكره متنوعه كاين ر ا أنا لا و ج د ه فكره متعلق ت بكلام الخالق لا والمسألة هل حليف الشيطار؟ أنا هذا يوجد هي أ ن ه سوف يشدد عزيمته فيه وبعد قالوا وقالوا و قدام ا ا ل و ق ا ل ب ا ل ي سبحانه وتعالى ولهذا ا ل أ م ر ما يكدرشك الدم يقولي الله ا إنسان سيخ متنول ا ف ك ح ر ي ة التعبير ما كان شو ح د ي ه ب ح ر ي ة ا ل ي ر ه في ا ل أ ر ض كان غير ما يخدم الشيطان ولا ما يخدم الله خ ل ا ص ة الكلام أ ن ه ا في هذا ا ل أ ر ض ما بياشي لكتبره راح تجي تجي دائما من قوه خ ا ر ج ي ة وما كاينش اهلك ي و ل ي العالم الفقهي سيمشي يلعب في ا ل أ ص و ل ولا سيمشي ك ت ب وهو ما تستحضرش يقوم الى غاز يكون مسؤول فيه امام الله هذا لا يمكنش ويتعامل مع الرفض واختباري انه أ م ر يجب عليه أ ن يتعامل فيه ب ا ل ع ب و د ي ة و أ و ل وصف يكون للعقل الفقهي هو العمل من أ ج ل ا ل ع ب و د ي ة لله رب العالمين هذه هي ا ل أ ص ل وهناك ي ن ف ص ل على ما يسمى ا ل آ ن بالمثقافيين المفكرين المتنوري ن ا ل ح ا د ث ي ي ن اصحاب النظر ا ل ث ا ل ث ة والرابعه والعشره و خ م س ت والخوف الله يقول لهم لو الانسان يعلموا القبر ينتظروا وغادي نعسفين وغادي القبر لولا لهم الإنسان اليمين ورما حمدوا صراحة الجريف يبشران ديش ديش حد ونحضوا أن داس سوف يسكنون نظريات ألوانين متعددة م خ ت ل ف ة من ه ذ الكذب في ة لأنهم ان ي ع و المجمله و والدولة يقولون أ ه يرحمون و مسكين لا س لم المجملاء يذهب الى ا ل ب ن ا ء الا على معانيه كما هو معروف وهذا ي ذ ه ل ن ص و ر وختاما بان ترك العوده ل ي ه يدل على العمد واجيب ان ترك العزيه ب ي ن ا ل ج م ا ل ي وهو من ا ي ا ن بالفعل لان ق ت ب فقط نسيء وفق ا ل ب ي هذا المثال بن الحاجي